أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجل وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَنْ نَارٍ ذِرُو مُعْرِبٌ قُلْ أَرَأَيْتُم مَا تَدْعُون مِنْ الدُّونِ اللَّهِ أَرُونِ مَا خَلَقُوا أَرُونِ مَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة أو أثارة من علم إذ قت صادقين ومن أضل من, من يدعى من دون الله ملا يستجيب يستجيب له, من لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا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 استقاموا. ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شدّه وبلغ أربعين سنة قال رب قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحة ترض الله أصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.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 وَهُمَا يَسْتَغِيثَانَ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمَّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَضَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْمُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ فِي أُمَمٍ قد خلت من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 طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ويوم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 استكبرون في الأرض بغير الحق وبما أنتم تفسقون وذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا, ألا تعبدوا؟ ألا الله؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أتينا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن الصادقين قال إنما العين عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا عاربا مستقبلا أوديتهم قالوا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 الَّذِي مَكَنَّا مُن فِي مَاءٍ نَّكْنَاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا, أغنى فما نجح دون بأيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون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 121. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 122. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به 123. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب الله فليس بمعجز في الأرض، فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ظلال المبين، أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقهم؟